بسم الله الرحمن الرحيم والشمس يضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب التمود بطرواها إذن فاشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقوها فدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا